مرحبا ما هو لك ربنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن شون آمده تو آباد و نوعی صینی نه و نوعی چینی نه و نیم میم حکایت ده هزار هم ماته. بنده سید اینا دارید هر شتکی هایی مبسع له کج؟ هم سعی کن. بیشتر غبن. عبد الله بن عباس بیشتر آمده آخوده می‌دید. بیشتر یوم تغابن. چون کی؟ بیشتر نف دا. اهل جهنمی هنگی ده بچن خزی ما جی خوب اذلن نکرد بو به حاشت چه؟ آه چون کی واش دیگر که معاون من یه ده خودا برن بری چه برن بری دیگر که خراب و جالک نخوش کج نم چون کی پیامده بچه صلّی الله علیه وسلم هر کسی که میرید پشتی مر منیا و پشتی بسیاری ها دیگرن احتمال جیمیتی دادیار کردن هک به حاشت بید پشتی بودار کل تی دو به دی بچنی، دی دار که که دی بوده که نبود کره، رجح نمیده. دی بچنی، هنر جی تبو، هرکه تایمان نه اینا بو، باوری نه اینا بو، عمل صالح و شورد باشتن که بر ما داشتیم کره دا، ما داشتیم چیا رجح نمیده؟ بسیمی تایمان اینا و عمل صالح کار با من رحم خوب تا دوباره وی او بتواند کرد و دویده کده احنا وو تو کلا چه؟ دکره باحشت. و به عکسش، مروره خرابش، طبعا نباید شدیدش روی مروره یا وحد زانی دل جهنمی خلاص بید و یا قول جهنم حنده افمر و ناشت جهنمی داری جاد کیف ویق و شوی زور بید و بلعکسش مرد و خراب مرد و جیبی اگری جهنمی بید درکه که جهنمی بوکی دیابه و قبری بیا کور که ده ویش بو درکه که بوک نباید بحشته و دبیش نیه هنگیت ابو هکته ايمان اینو بو عمل صالح كر بو دچی میفه بسپو خودش به هالوچار خرابی و کفر و اه او شوليت عبد العالي كامل او دارك ديتا فضيحه اصلا برهم دي, دي, دي, دي بجني يوم التهاب همو ديشرهن همو من يد حس پند كم مازن بقدر چه كافر ما بحاج خدا نیه بو خواد تا پیش از خوشی یا دنیای مجازه خورده. نیه اگه باشته ویام آزادن، ماه دست خودم، مفروضه بیه. نیه مبدل کرد بیه. آگری جهنمی. نیه اول چیه این ملوی او؟ نیه یعنی حواسیم که بیعقله. نیه این جیه که وی آزادن جه که وی خوش. نیه مبدل کرد. ممکن ملوی که نیه خاص را جالب خوشه، جوان، بد همون نوعی خوشی جوانی تدابن. چی دوست داری کی؟ نیه کلک کی میشکافید؟ دی بدل کن. اوه خدای کول کی مریش کات اچش داید؟ گله گفه ویداید. منیا دو بسته از معمول نمیش. نه بدل کات. هف مروی کی حیله کی کرد؟ دانه کوشی دیکر. آه فریم. خدای کول کی حیله دیکر. جام مروی خوش بی دنیا به حاشته ویا خوش و خوشش تو هت هدایی ویا معاون ویا ربعمی حاضر کی عقوشه و ایمان داره و نیا بوآکسه و ایمان بین عمل صلاح و نیب آغی ری جهنم هست و همیشه بلند کرد گر آغی ری جهنم هست و مقابلش چه خوشگل کیم که در دنیا ادبت؟ اف میروی بر روز قیامت داشته؟ گر دیپش ما به حش بخو بلند کرد گر چه؟ گر جهنم هست و هر خو اهلی به حشش دیروز حس کن هشتوش چکربو هشتو عمل صالح کبو هشتو عبادت رب العالمی کبو آو وقتی خو بیشول بیین بچتی بیشول و نیا دیجنه قزیمه آبیش چکربو ما اوش عبادت خوده تدو كربو دو مهيش دو درجة بلند و بطل خوشي بدأس خوفه اينابون اتناب بحشده دو يعني برهند بجن يوم التغابون يعني همو ده چله هن همو ده پیش همو ده حس كنونيا او دنیا او قلق عبادت رب العالمي تدو كربو برهند ده نو بجن يوم التغابون يعنيش هندك مفسره بجن يوم التغابون چونك او مرور اتناب نوم بحشده دو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بج ولكن يجب ان يكون هناك جيش يجب ان هر هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان تودي بقول جاي يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون هناك جيش يجب ان يكون مرؤوّد شوينا جهنم الجدّ واحد كده. بحشت. هذا الجدّ واحد بحشت. آه دنا أهلي جهنم دنا كي دنا أهلي جهنم. طبعاً نبض ظلم دنا. نا ومساحة كنا مساحة ونيا برج ناحيت واحد زور وحرب يوازور و واكابن. جب أهل بحشت وانيا لكي رب العالمين داتي امتحه وانيا عملكي كيم وانيا وانيا برحمة وخوة وخوة وخوة داتي اذا اهل جهنمي دلوال قرر وانيا ادنكي ادن اهل بحشت و بالعكس وانيا اهل جهنمي شمانيا ده واجدت حاضر قرران رب العالمين ناب جهنمي ده دبو كيفن؟ دبو اهل جهنم بن اواتينا ناب حشت وانا دي يوم تغابن يعني هنكي ده همو جلهم بشماء بن مروه ناف جهنمي وجخوزي ما إيمان إنا بوده نو كامل شمينا ناف كيره ده نو بحشه ده نيو نو ده يسبح لله يعني تسبحات رب العالمين اتكن يسبح لله يعني بعد دوام تسبحات رب العالمين اتكن و يهاتش سبح لله يعني أفهمه معنى أولا يعني تزبيحات رب العالمين كمجن سبحان الله سبحان الله وبحمده جن جن سبحان الله معنى أولا يعني يا رب خلدت يا بيكي ما تي يا بي عيبي تي كاملي تي مازني أولا معنى سبحان الله كيا تزبيحات رب العالمين كيات كيا مجن سبحان الله وبحمده كي جن سبحان الله ما في السماوات يعني أول شيء الناس سماواتها هم مو شو بكاد هم تزبيحات رب العالمين كيات وما في الأرض لوش النافع على الدجاج وهايف ودار وشيا وبر هم وش هم وش رب العالمين نيا في الله عليه وسلم جارة رب العالمين ونيبو ها جورا هي رب العالمين بو رب عبارة ديارته تزبيحاتها رب العالمين المية كذا كذي تزبيحاتها فوجدناه ما رب العالمين ما برای قصعود بودن ابرویانیه های کفیره کفیره آداقات چون که همه مزاج ونیه ای که پنج جا را بانگیت دادان دو ونیه و هر جاره که دو دقیقه سه دقه بانگیت دادن یه های پیش لات های پیش عاج بودنیا و قصع عاج میشه چون چی که ایمان ویا چیه ایمان ویا ضعیفه ایمانیه فجام ملو و بالهندش ربعامین تزبیحات آموزش یا ول مکری کو مهواری نبودنیا وش رحم مب اما راهو عامل هم شتكات هم تصبيحات رب العالمين يعني هو مش قال بشري ممكن ما بتر دي تبي تبي رب العالمين سبحان الله ودنا ودناف الشيانة بشي دانية ومازناطية رب العالمية تداد دياد كد مروا بجي سبحان الله هذه أخفنا دي بيجي ويا باش اوه هندي مروا في ذكره كد چونك رب العالمين قرآن دا داد بجي وإن من شيء إلا يسبح بحمده يعني هم مو جتك جد تسبحات رب العالمين كد ولكن لا تفقهون تسبحهم بس من قتلناك بهن من قال لنيا تسبحات باشتنا قال لنيا و نوح عليه الصلاه والسلام جود يا بتشكره هو هاد القرآن هو جود ياز دو وصية لهم جود كم؟ أيك بلا إله إلا الله. جود ياز أمرهم جود كم؟ نيببناه أهل لا إله إلا الله اهل توحيد الشكينا كانوا عبادات بس رب العالمين كان. وبشتنجي جود ياز نصيحة دو ياش هو جود كم؟ بسبحان الله وبحمده. وتأخذ بيج ما في ذكر كان بجن سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء ذكر دعاياها مو مخلوقك إيش سبحان الله وبحمده وبها يرزق كل شيء يعني وده سبحان الله وبحمده رب العالمين كده إيش رزق ده من بيت العالمين سبب سبحان الله وبحمده ولكن هذا الاكبر <سؤال> يقول لك ان الله لك الله الله يقول سبحان الله وبحمده هم ان رب العالمين لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول الله يقول لك الله يقول الله يقول الله الله الله يا سبحان الله العظيم وبحمدي دبو ده بو داره فاقس بيته چاندن الناف بحشه نيو جه مروه الناف بحشه ده خوش بيت افوه ده كريت و جاء رجد رب العالمين يقول يما همو اوشناف عرض عثمانا تسبحات الملكة تيبه هونجي شبك انگالي مروه با تسبحات رب العالمين بكان له الملكو بوده تسبحاتي كين بوده بجين رب العالمين يبه كيماتيا يبه عيبه كاملة چونك هموشتك ملكوية دس هلات ه وهم مشتك ملكي هي ها كيفاه نقول هيك هي دوله مان كانت اكيد فقير كانت اكيد بقدر يا اخي اكيد نافيكه بقدر وني هم لله رب العالمين وطبعا اف مازن كنا رب العالمين ونافي كرنا رب, كرنا رب ودولة كرنا هندك العالمين ودولمان كرنا عندك ورب العالمين عندك ودولمان كانت بنت هم له الملك يعني دا صلاة وملك همو يبيا اوه دا صلاة وملكش هموش تجملكيو يبيد وبكيف اخوه او چتكر دي وقت بس بس يكاملة مستحقين لك وشعيب الدنيا وله الحمد يعني حمد معنى چه كلمة الحمد انا طعضين اوه اوه اوه اوه كان بجانب الحمد لله وصف الله بالكمالي الحمد لله يعني يا بس بس وصف الله بالكمالي يعني يا رب أخوي بتجي كامالي ما أو وصف الله الحمد لله يعني يا مع المحبة والتعظيم ونهادت بياه مروض رب العالمين بطرها ما خوش ببيت و لان مروض بها ما ماصر بي معنى الحمد وله الحمد يعني حمد كلمة الحمد بس بوكيت كيت تدكارينا بس بو رب العالمين بحل ده بشري چه نابد ومروضا نابد جه الدنيا چه نابد بجي احمدو كه اس حمداتات كم اولا بس منهاد جنكيه كما بود احمدو كه يعني تويه چي تويه كاملی ومروضی شونيا ببشريه كسي جنيا كسي كامل نيا غير رب العالمين بس هندي رب العالمين يا بنتي والله الحمد يعني حمد كلمة الحمد بس, بس بو كيا بس برب وكمال ودرستي بس برب العالمين ومازناتي بس بو كيا وخرج في أنا هما بتريت ويا بس بو يبي بكرة الدنيا ورب العالمين شو شريك نية فا فهندلك حمد وهو على كل شيء قدير ورب العالمين همجتك بيشيد وهو يعني أو رب العالمين على كل شيء يعني سر هموشتاكي قدير يعني پیچه بيشت. پیچه <تصفيق> بل هرشتاكی بکت چوشتاك رب الله لعب العالمين يبزحمت نیا چشتاك بنده سلاطا ويدا خلاص نابي چشتاك نیا قراب عمين نشهتا چشتاك نیا ونیا قول الله لعب العالم بجنب الله ونیا فوق السلطة در ويدا سلاطة ارا الدنيا جريمة كر. تركيا. دا حقاكي شلقا خراب کر جريمت کر اراق برا دا هرا ترکيا چو تنو بو چو من تركيا وكيف العراقهم؟ كسرنا بشر. Yeah? إيران هم امريكا امريكا أمريكا هم العراق. هار هو. منشيو جنيا كوبشيا، وهم موش يا، هم موش بند سلطات ولاهم كسيده. شو أشتئوا مني؟ هم أو كسيه هم موش تك بند سلطات ويداو. كت شجا بند سلطات بس رب العالمين له الملكو. من الملك هم وياه، وحمدكم لي هم وياه، فهندوتي وهو على كل شيء قدير. یار ربعمی همش را پیچیدی، آو چته حس کد پیچیدی. یعنی هرسته که مروریدی، ونیا مرورید بینی، ونیا زن مال به سمته دکرنه، سمته یا کوشتنه، یا یا صوتنه، ونیا یا یا کرنه در المولت و بیحاب ب، ونیا که چو جدی منکی نه چو خراب نه کرینه، ونیا آفا ربعم پیچیدی، بلا باد، عیدا بتأخیر، بدیسیابو برای کد، ونیا هرنه معذبه اما ربعمین نک. ونیا ولی ناکد نه اوکا پیچه نا بید ونیا همو جیا غیری بسرمانا مشرکن کافرن ونیا اوانا همو ونیا ضدی که راد بند سندی دولت بسرمانا وجود بسرمانا هما راد بند رب العالمین شید هما چلیب کد؟ هما بشکینید، هما هیداغ بد، هما نهیدید، هما ایک آخفتند ونیا حوجنی رب العالمین چه ببرای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 فإذا هم خامدون، خامد إيش لهن؟ خامد ليحشربنا من يا وكاس راح من نام من يد واده جا على كل شيء قديم وما إيمانه باريف في هبيت. بيت رب العالمين هم مشتبيش جديد بس بونو أو حكيمة أو علماء أو شتر مزاني أو شتر بالعالمين زانيته ودبينته وهو قال أي عمن زاني ومن عمن دبين؟ قال هندتي جاء مروي بصرمان ما هم جديد وما اشتني وكثير تريدان وافش رب العالمين <سؤال> وحدة مهلاة الدذاكرة ده الكافر أو أوزن ما بصر ما عندك إلا في حكمتك وشوارزاك وكده هاي رب العالمين شيء ترميزونت أو عالمة أو حكيمه أو خبيره ونيا أو عليم بما في الصدور زائد شنو أفضل هذه هيا أو زائد في حكمتك وفي هدي هاي تبي مروف نعجة لنكذ ما يد ما قلق قلق قدر ترمى وقدرت الوابصر مانا ما أبد عذاب دون مكتين أزياد دون مكتين كوشتن ووينيا خرابين جاء كذا كلام كفيه عبارة الله عليه وسلم الصحابة يبون قال مشرك تودنا عذاب دون وينيا تودنا دان, تودنا كشتن. هم مو قال تودنا شريت هل دوكه دو دو زانين هو الذي من الله يجب ان يكون لك ان يكون كل شيء الله لك كل شيء لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون طبعاً ميقولي هم مش لتسبيحاتهم ممكن يعني هم قيش قالي بشيء تقدر تسبيحاتهم ممكن يعني إيه سبحان الله وعباداتي بمكان أو من أفنى عمتها كان منقول كذي كهم قت شئ كذي الدنيا أني أبي مجرد هنداك هولي كاري ملوفي هكذي، يان هكا ونيا ملوف من شي نحوشية وكلية ملوفي نمان، بيكواد ونيا كلية وخدام منو بتيه، أسف خيال دامته. منو اَش آبودیم چه کنیم نیاتا دیماهای که همه خوب مفاهیم داد ملائکه تا ما کتالیما ملائکه یشتو مرفناف الرحمن ملائکه یشتو وکیل امشه بچی کی یشتو نفر حمدای کده وقتی تینه داره ویرسلو علیکم حفظا پشتی موازن بنونیم ملائکه جلم داره و همچنده هم خوب مفاهیم دان و نعمت و باشی را برامیه جلمه این را برامیه دیم من هم چه کنیم؟ اول ایهم چه فمنكم كافرٌ، أربعين بجيت، أويهم تشكرين كيف يهم شكرين يا بيب كان، بس أربعين بجيت، هم كده نكفرن، هندا كلهم جوا بخو شهال بجاد، فمنكم من اختار الكفرة، هندا كاب بخو أولي كالبجاد كريكا و ايمان بوارب رب العالمين شكرين رب العالمين نكر، ومنهم مؤمن. ومنكم مؤمنون، هندا كيشكر، هندا كش ايمان ريكا بوا رباع مني عولي ودي فمنكم كافرٌ بس إنه ودي ومنكم مؤمنٌ شو كي أبا ك كفرشي كفر لأن <على> اغلبها yeah! factual factual هو اهل البجاهات يعني ناس عديدان اغلبها تشربجات كفر انيمان كفر يعني كفر الشركه هاي البجاهات بعدين در ابو العالمين اولي اوتيو لان اغلبها ابو اهل البجاهات وايه كل واياته دليل كمروف يجي كيف فمنكم كافر يعني هندك اللي يروح كفر ولكن يقولون ان يكون مؤمن لك ان يكون مؤمن لك ان يكون مؤمن لك ان يكون مؤمن لك ان يكون مؤمن لك ان يكون مؤمن أَوْ ان يكون مؤمن لك ان بجريد دك باش تساليك و هذا حاس كنجبنا اخو شبكه لا بو كفريكا اما روجا رب العالمين طبعا بحساب ديال مولاي هي تكره وجا بي اكي الواياتا ويا رب العالمين زانش اولي كاكيد كافر بيد وكش دي تشبي كيش دي ايمان دار بسابع العالمين دي وي زاني ناخو ودي بن ليس ناخو شنو ناكات حساب ديال مناكات رب العالمين يا زاني كادي شان روفين عدي و كان كافر جبن ودي جنا جهنمي وچند دش د ایماندار و د چنه بحث ده و را به امش ته گ اف زانینه همو شری کریس یا نویسیش و اپ چته چنه ایترید دانش الا چنوید الا ابناره بالعالمین نویید تو حسکرناو نویید و را به امش ته همو بس را به ام حسابت گلمت کسر نه حسابت گلم سر چتک او عمل ماکنی اه بهند را به قیامت لوح المحفوظ نو ده دفما بيشت مولأ بأخينا أبى من من النافلة المحفوظ دانيسي تودا نأد اقرأ كتابك. يبيش كتابة أو دانيسي وما او أو شو أبى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيه. ويا الحديث ده صلى الله عليه وسلم رابط عالمین بهش داشت، تو داشتی هکت زلمتیش تا آدیه کردن، شدکتی را آدیه نیمیسین کتی را ونه بید، منیا اون زلم تا آدیه کردن زیرهایی بود آدیه نیمیسین چپ که بیشه، منیا بسته چنین هکت منیا نشستشو اعتراض کرد، نشستشوستی مو یه حق و یه راسته. چرا ربط عالمین رجای متی وای زانی وی نیمیسی، بس حساب ما هکت و علم خو زانی نخو، بس حساب ما هکت سروع عملي و كيف أخو كري أخو هل بجواتي أخو هشتو رب العالمين هشتو بما يه والما كريكو هم إيماني بني كل مولود يولد على الفترة هم كذا سار چه فايدات بيت إسلامي. إسلامي فترة يعني على الدين يعني على الإسلامي على التوحيدي همو شيء كريك سار بهندين رب العالمين أصلا ما ونيه دونه سار بهندين و بشتين بما في غنبري شهد براي وما كتاب شهد براي كريد مسیری اصلی چیله کن نیشام مبدم مسیری اصلی یا نیم زور کن حتی مازم بین حتی اونیه تا مریم. بس اهل در رباعی من عفوا بونگ همه یکی فمنكم كافرون. هندکی لونجو ونیه یه به همه رازینی نه. نیه یه وی اصلی رازینیه. اون ماد ناف کرده ناف وی مرورهای دا. و مسیر چی که یه فمروره در ربی بخواد چیله گرید ریف و کفره گرید و دي مايكا آياتي تهديد انو غفن ماد كانت بسوالله بي تعملون بصير اي رب العالمين او شويتهم كان دي البينيت يعني بصير يعني البينيت وديتن هم ديتناب شابك راب العالمين ماد بينيت وهم اي رابو تياش غفن بصير يعني غفن مرويد كانت وكي نوكا والله المثل الأعلى مروفاك بيشتا بشييك اخو بس طلب اخو منيا بو بينم يعني شي يعني تعاقوا بدل يعني تعاقو بما تعملون بسيط، يعني رب العالمين كب كيف هنا هسه كي ايمانه الي بغيره هسه يچبه هسه كفر بس رب العالمين شويه ينهمود بينيد خلق السماوات والارض بالحق رب العالمين عساله طبقه عثمان وعاتيه تشكرين بالحق اي معنى بالحق يعني رب العالمين بس بيبتني أفعل عثمانية رب وخلق السماوات بالحق يعني رب العالمين ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين رب العالمين بجد ما عرض عثمان ما بيشول ونيا شيء بولوري أبو لورية بسحبته ما أنما خلقناكم عبثا يا رب العالمين بجدك وده فحسبتم أنكم كابو بيشول شيء كدين بيشول نهاتنا شيء كرا عرض عثمان نهاتنا شيء كرا رب العالمين يا شيء كريم برشة برمة ونيا هم دامسربجين وهم دام فكر أختي دوب كين و بعد ذلك، هميشي بو چه كرين رب العالميني؟ وما خلقت الجن والانس إلا لعبودوني عرد عثمان بو خاطره ميه چه كرين؟ و بو خاطره هنده ده ام عبادت طبيب كيمتنه و چه شريكا بو ندانين رب العالمين ونیاه يقولين من افعاد عثمانا بشو چه نه كرينه؟ ميه چه كرين؟ بو هنده ده هم سرجين و ده هزره خوده ده بکن و ده خوده ببناساً و ده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 سب جوان ترين شيء ويا نوكي طيارة يا نوكي حيوانة نوكي شو يستهيني جوان مخلوق هي مروبة عندك أيكي وتاع جنقاء كتوه طلعة ده بيه توه طلعة ده بيه كتوه كي حيوانة بي أنا كتوه جوان ترن بالحيوان ده تلاه بجنابه لا بيتوه لا هي طلعة لأن جن جوان روشه حیفه هر شده که لقد خلقنا الانسان في احسنی تقوی وصورتم فا صوركم. صورکم نیا برایم چه مخلوق با که ما چه نکینه با هنده چجارا مروف ونیا حسناکت مروف عاقل به دیده گشتی بید حسناکت با که میریشگه لبید بس خوزی هستو که ما بو چونکی مروف سر همو مخلوقات چه دو به حالتیه چه کرن جوانتر حالتیه چه کرن ني كاس حسنه وكدانيه يعني حاش الجماعات وكيب زنيله بيت كي مري دي بيت هر حيوان كي لبيت شجركس منيه و اناق ديك عقل بي حتان عندها جانك اختنات كان اما عقل بي دي جاست بالبو چونكي او شكل مرو في سراتيا شكل هم ما جوان باش تنغيوا عبر العالمين نسبه جوانيه يا سروتشاغا منيه عندك عندك واش جوانته يعم بس هو الله ورسوله بيجيت رب العالمين نيفك جوان يو جواني يا داكه يوسف عليه الصلاة والسلام لما الجواني شو دواعي الجلجة جل, جل ام بجنة شكله ووأو شيء وسرهات يجيكه رب العالمين يندرج سوانيه يجوان كلي وهم داكي سوانيه يكرد كلي أبغى هم يبوشيا امتحانة وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرونا ابراهيم بما افاهو يشي كريم هيك راشك ليه هيك اس بي ليه هيك اس مال ليه هيك جواو ليه هيك كريد ليه كري ونيا بوچيا فيت نتن بامتحانيا قدين وصابر هابيت يوننا درازي بن بي قسمتي ابراهيم دو ان و اليه المصير شني رب العالمين بيجم ما عد عثمان شيناك ليه وما هو يشي كريم سر جواو ترين شيوا و دمزانا من ما هو شيناك ليه نيب هر نينه و ما سر هو جوانتر هماشی کردی نه، به هندیا دهون فتر هماشب کن، تر هماشی کردی نامم کن، تر همای عبادت ممکن، و دنیای یه پتر همای باشید گل ملیکی کردی مربوط به تر همای دچاره کد سبوزیه لیکن، ابعادش مع پتر همای باشید گل هنگوکی، دیوی هنگ پتر همای شب کن عبادت رب العالمین میکن، و گل هر هم بشب یان ناکت یانش کم تریه دیشد أبو رب, رب, رب العالمين كا، فهند أبو تي هو إليه المصلح المصالح ده كناه نش، رب العالمين وده هم هين أكون كرنا لا لي رب العالميني، وده رب العالمين حساب ده قالن هو يتكرن، كمان قل كل ياسر ونعمات أبد من قالن هو هم كها ما جوان كربون وآفن ده نعمات كربون، رب العالمين باشية تمربي وهكا مربيش ناكربي شكرين يا رب العالمين نهجي ملوف ومن أساء فعليها هذا خرابي وقناحي شكربا الضررك وخرابيك وعقوبك بويا واتفعل ما نفس خلقك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصال الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين